الدرس الثالث والعشرون البحث عن شقة واحد كان السيد لينج مقيما في فندق وكانت الأسرة مقيمة في وطني ولم تحضر معه وبعد فترة أراد أن يسكن في شقة مفروشة ويحضر أسرته قرأ في الجريدة في صفحة الإعلانات الإعلان التالي شقة مفروشة أربع غرف وصالة وحمامين ومطبخ وبها كل الضروريات الاتصال بمكتب الشرق للتأجير هاتف رقم 92 56 72 في مكتب التأجير السيد لانج يشير إلى الإعلان ويقول هل هذه الشقة مناسبة لأسرة من أربعة أشخاص؟ نعم الشقة في حي هادئ وتطل على متنزه وهي واسعة ونظيفة تدخلها الشمس والهواء وفيها كل الضروريات وإيجارها معتدل هل يمكن أن أرى هذه الشقة؟ طبعا ليست الشقة بعيدة من هنا عند العمارة السيد لنجا مدير المكتب يقابلني بواب العمارة المصعد إلى اليسار لن نحتاج إلى المصعد الشقة في الدور الأول سوف نصعد على السلم هل المفتاح معك أو نسيته كالعادة؟ تذكرت هذه المرة البواب يفتح الباب ويدخلون إلى الشقة افتح النوافذ من فضلك السيد لينج يتفرج على الشقة وعلى الأفاس والمدير يشير له هذا هو المدخل وهذه هي الصالة وهذه غرفة النوم طبعا وهذا هو المطبخ نعم وهذه غرفة النوم الثانية وهذه غرفة الجلوس وأخيرا هذه هي غرفة الطعام الرأي السيد لانج الحمامين هنا واحد على اليمين وهناك الآخر على اليسار كم الإيجار نتحدث عن الإيجار والشروط في المكتب الكلمات الجديدة صف حمام جمل يرتفع أشار تنظف أبواب أشجار العاب سكان الحشائش موجود ينخفض أخيرا آخر شروط نتحدث مرة يكون يشير يحرس يسرع فقط يقابل نصعد أثاث سهل فرد مكونة مقيمة قديم مليء لم لن عبارة مفتوح بواب شقة وطن فترة مفروشة غرف صالة مطبخ ضروريات تأخير اتصال حي هادئ متنزه تطل على إيجار يمكن أن عمارة مصعد، دور، سلم، كالعادة، أثاث، يتفرج على مدخل.